<تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أعاصير العطاش آه والطف وأمه اسمها هاجر وريق الطفل ما بلاه سوى دمعة ودم عمّة ويتمرغ بجد بالأرض وهاجر في المدى تناغر وتدعي ربها وتركه عزيمة تفرض الهمة يناديها الصفا وتسعة بقلب مومن طاهر يناديها الصفا وتسعة بقلب مومن طاهر ولا تلمح سوى مروه تسع رجع يما ولات المح سوى مروه تسع رجع يما سبع مرات وهي تسع وما لها كله كبير سبع مرات وهي وملها كله كابر وسمعت صوتي بشرها قليلك صار يا جمع وسمعت صوتي بشرها قليلك صار يا جمع أنا جبريل أرسلني إليك الواحد القادر أنا جبريل أرسلني إليك الواحد القادر أفجر تحتها زمزم وهي بكفوفها تزمّ وفجر تحت هزم زن ويهبك فوف هزم ما لا صيغ طش ولا طف اسمها هاجر ويجي الطفل ما بلله سوى لمعه روت يا مرت وأسماعيل بأمر الخالق القاهر روت يا مرت وأسماعيل بأمر الخالق القاهر زلال وطاهر وشافي وذمة تبري الذمة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 ليل الله الوادي مع شبو زهر وسجد لله حمد وشكر وبنى الكعبة وبنى الأمة وسجد لله حمد وشكر وبنى الكعبة وبنى الأمة. اسمعني <تصفيق> اوري الطفل ما